كلمه المؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمه ما اخطر الكلمه كلمة الله محمد القران السنه الصحابه الامه العباده الرياء التقوى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 برنامج هادئ هادف يجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الدعوي والمنهج التربوي نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محراب معانيها نستلهم منه الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحرها الزاخر نستخرج منه اللآلئ والجواهر والدرر ونطوف سويا في بستان معانيها الماتع نجمع العبير والرحيق والزهر والثمر وكلمه اليوم التي استهل بها ويا له من استهلال انها أعظم وأجل كلمة إنها أعظم وأجل كلمة إنها لفظ الجلاله الله الله الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى فكل الأسماء تنسب إليه تقول الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر كل هذه الأسماء وغير هذه الأسماء من أسماء الله تدبر؟ من أسماء الله فتنسب كل هذه الأسماء إلى لفظ الجلاله إلى هذا الاسم المفرد العلم إلى لفظ الجلالة الله فأنت تقول الملك والقدوس والسلام إلى غير ذلك من أسماء الجلال من أسماء الله ولا تقول الله من أسماء القدوس مثلاً لأنه لسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنة والصفات العلاء بل لقد رجح بعض العلماء كالإمام الخطابي والإمام ابن القيم وغيرهما أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره الله هو الاسم الذي ما ذكر عند كرب إلا أزاله الله هو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه الله هو الاسم الذي ما ذكر عند ضيق إلا وسعه الله هو الاسم الذي ما تعلق به ثقير إلا أغناه الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا نصره واواه الله هو الاسم الذي ما تعلق به كثير إلا جبره وأغناه الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات الله هو الاسم الذي تقال به العثرات الله هو الاسم الذي تستدفع أو تستجلب به السيئات وتستدفع به السيئات هو الاسم الذي تستجلب به الحسنات وتستدفع به السيئات الله هو الاسم الذي من أجله وبأمره قامت الأرض والسماوات الله ما أعظمها من كلمة وما أجلها من كلمة وما أعظمه من اسم وما أجله من اسم تدبر معي لتتعرف على الله جل وعلا ووالله لا يعرفك بالله سبحانه وتعالى معرفة تليق بكماله وجلاله إلا الله نعم اقرأ معي كتاب الله سبحانه وتدبر معي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعرف الخلق بالله عز وجل فإذا أردت أن تعرف الله فرجع إلى كتاب الله وارجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فما عليك إلا أن ترجع إلى كتاب التوحيد الأول إلى كتاب الله جل وعلا وإلى أعرف الخلق بربه سبحانه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم لتتعرف على الله جل وعلا نعم تدبر معي قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذاته فيقول جل وعلا الله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 الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تدبر معي قول الله جل وعلا قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليب السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون ما أكثر الآيات وما أعظمها فإذا أردت أن تتعرف على الله جل وعلا فما عليك إلا أن ترجع إلى كتاب التوحيد الأول إلى كتاب الله سبحانه وتعالى كما سأبين إن شاء الله جل وعلا وما عليك إلا أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفك بالله لأنه أعرف الخلق بربه عليه الصلاة والسلام قال أنا أعرفكم بالله وفي لفظ أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية تدبر معي وتدبري أيتها الفاضلة في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام تعرف على الله جل وعلا واملا قلبك بعظمة الله واملا قلبك بقدر الله وجلاله تعرفي على الله أيتها المسلمة الفاضلة الكريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه لا إله إلا الله الله اسم لصاحبه كل جلال اسم لصاحبه كل جمال اسم لصاحبه كل كمال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه بل ومن أرق الأحاديث في هذا الباب أن أعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليسأله والحديث رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى أدب الصحابة وسأقف مع هذا الاسم ومع هذه الكلمة إن شاء الله في حلقة أو في حلقتين مع كلمة الصحابة لنعرف قدر هؤلاء أيضا أقول يقول أن كنا نهين أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع قال فجاءه اعرابي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك لغة حدة ولهجة شديدة ومع ذلك لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من علم الدنيا التواضع والأدب يقول الاعرابي بهذه اللغة الحادة يا محمد أتانا رسولك أي الذي أرسلت إلينا ليعلمنا الدين وليدعونا إلى الإسلام فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك فقال النبي بأدب وتواضع جم صدق صدق أي صدق رسولي فقال هذا الاعرابي فمن الذي خلق السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله تدبر لفظ الجلاله انظر الى هذا الجواب الجامع البديع من اعرف الخلق بربه سبحانه وتعالى يقول between من الذي خلق السماء فيجيب النبي بهذا you الله فيقول Prime فمن الذي خلق That فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فيقول الاعربي فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فيقول الأعربي الفقيه فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال الله أرسلك قال نعم قال الأعربي وزعم رسولك أن الله فرض علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق فقال العربي الله امرك بهذا الله أمرك بهذا قال نعم فقال العربي وزعم رسولك ان الله فرض علينا زكاه في اموالنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال العربي الله امرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال العربي وزعم رسولك ان الله فرض علينا صوم رمضان في سنتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال الاعرابي الله أمرك بهذا قال نعم فقال الاعرابي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن ثم انصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن صدق ليدخلن الجنة وفي لفظ أفلح إن صدق ما أجملها من كلمة وما أشرفه من اسم الله الله اسم لصاحبه كل الجلال وكل الكمال وكل الجمال إن الله جميل يحب الجمال كما قال سيد الرجال والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أيها الأفاضل تعالوا بنا لنكمل الحديثة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا عن هذا الاسم الجليل هذه الكلمة العظيمة عن لفظ الجلالة الله أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتاج